لين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من, من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من